آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا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 أفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين